كلهم تنطلقون إذن ابنك في باسم المالك ولكن أجمعين بسيطة أنا نهي الضوء يقول مالك رحمه الله الكلام هو اللفظ ولم يذكر المعلم قبل فر... اه... هذا السابق لأن حادث الأولين أن يستمون دي الموضوع ولا يذكر الدكتنا رحمه الله هل يذكر في الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوصف هذا تعريف بالكلام في الصلاحي النحوذي هو اللفظ من الكتابة لو اكتب رسالة كاملة فانها عند النحوذي ما تسمى كلامة تسمى ايه؟ تسمى كتابة اللفظ المركب المركب معناه ان يتكون من كلمتين فاكثر فالفرقي مع التكوين يكون مركب من كلمتين فأكثر فإن كان من كلمه واحدة فليس بكلام لو أقول مثلا عامر اسامر فهذا ليس بكلام السبب لأنه غير مركب غير مركب بل ان أن يتركب فإذا قلت قل كلمة واحدة ما تركبه فهي هناك واحده لكن فيها ضمير مستتر هذا الضمير المستتر في قوة الموجود لأن أنت أم أي أنت أم إن أنت فكان سواء كان مركبا على وجه ظاهر أو على وجه غضب المستتر في قوة والم في قوة الموصوف فأنت لا يدوث فيها قل كل هذا كلام بالأشفة إذا قلنا ليس بمركب نقول بل هو مركب فإذا المركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو فكما حقيقة مثل قام الرجل قام الرجل أو فكما مثل قل فإننا لو نظرنا معنا إلا, إلا فعل فقط لكنه في حكم موثل من كلمتين لأن المستجر كالموجين يا جماعه لا يكون هم مثل الكتابة لأني أعتقد أن الكتابة ذينة تحفظ لك لكن ما تقلق تفهم المعنى جماعك أنا رأيي أنكم تقتصرون على الاستماع ويكون أفكارك معنا وبعدين تقلقهم المسجر بسمهم المسجر ما في معنى. ماذا؟ تستخدم ما تفهمونه هل أنتم تبع؟ أو على الأقل إذا تيمتوها لي نعم. اكتبوها لأنه كما تعرفون الكلام يكون في التقرار عندنا نكرب، كم ترمنا هذه المسألة من المضرة فأنتم تفهمونها أولا أو فم تفهمونها ملقبا يكون أحسن هذا طيب إذن المرقب شا... معناه؟ ما ترقب من كلمتين فأكثر حقيقةً أو حقيقه مثل قام الرجل حكما مثل قم فإن قم كلمه واحده لكنها في الحقيقه في كلمتان إذ أن فيها ضميرا مفتكرا تقديره انت والمفتكر كالموجود في, في قيد مثل وهو قوله المفيد فالمفيد هنا اتفق النحويون على اشتراطهم أن يكون مفيداً، والمفيد معناه أن لا يتوقع السامع إلى شيء آخر يعني ما يهمي يستفيد المعنى من نفس الترفيه ما ينفض الشيء آخر يستفيد به. يستفيد به مثل قام الرجل قام الرجل مفيد الله المفيد أفادك أفادك أن رجل دخل إن عليها تقول إن قام الرجل أصبح الآن غير مفيد. السامع الآن إذا قلت له خط واحد يقول إن قام الرجل ينتظر شيء أن يستفيد به قل لا لأنه الآن ما استغاد إن قام الرجل أكرمته الآن صار صار مفيدا ففي الأول إن صام الضدل مركب ولا لا لفظ مركب ولكنه غير مفيد فلما قلت أكرمته صار الآن لفظا مركبا مفيدا لفظا مركبا مفيدا وارح الآن طيب. إذن يزدونها الكلام بعض الكلام إن جدته إن زدته ناقص قام الرجل بالأول إن هذا كلام مفيد استفدنا منه زدهم إن قام الرجل صار الان ناقصاً غير مفيد لأننا الآن ننتظر منك كلاماً آخر نستفيد به فإن الآن مفيد إذن ما معنى مفيد معناه أن نقول الكلام تاماً لا ينتظر المخاطب بعده شيئاً وقال بعضهم في تفسيره مفيدا اي فائده أن يحسن السكوت عليها لكن كلمه احسن السكوت عليها ما تفيد الانسان شيئا لان بعض الاشياء يحسن تفسي عليه ما يحسن تفسي عليه مطلقا حتى لو افاد في وضعه وقول المؤلف بالوضع المفيد بالوضع قال بعض السراح المعنى بالوضع أي بالوضع العربي ليخرج بذلك الكلام الأعجمي فانه ليس بكلام فلاح النحويين فلو تكلم الإنسان بخطبة كاملة باللغة المجلسية مثلا لن يعد ذلك كلاما عند النحويين لأن المراد بالوضع أي بالوضع العربي في حيث يقول منطوقا به على مقتضى اللغة العربية وقال بعضهم إن معنى قوله بالوضع أي بالقصد يعني المفيد بحسب وضع المقابل المتكلم أي بالقصد لأن يكون المتكلم قاصدا لكلامه ليخرج بذلك كلام المجنون وكلام النائم فإنه ليس بكلام حتى لو أنى أو فرضا إنه مجنون، إنه يتكلم بكلام طليق من أبسط ما يكون. وكاننا كان من المرات إنه جالسين مثل في هذا المسجد أو وصعد على درجها وعلى أحد الضيوف يكون الخطب، الخطب خطب قليرة مغلدة مثل هذا الخطبة ويجاهد عليها يصير كلامه لا. نفس الكلام إذا قلنا إن معنى قيم المؤلف في الوضع أي بالقصد. لأنه ما صنّف الآن، لأنه، مش لأنه ما قصده، وفي الحقيقة أن هذا القول يوافق قوله المثير لأن كلام المثير هو مثير، هل حنّى مثّير الكلام المثير؟ وأنا أخذه به ولا؟ لا؟ ما نقصه. ما نقصه إنجاز فائد فهو عرضا ولا نعم ربما نستخلص حكم من أقوال المجني، ربما تثني، لكنه إنجازه عرضا ما تلقى واحد يقول غفتك قول نستمع إلى خطب المجانية ها؟ ما هيك لكن غدا ما تعرض طيب كلمه كلمة بالوضع لها معناية أحدها أحدهما أن تكون بمرتضى اللغة العربية باللغة العربية والثاني أن تكون بالقصد أن يكون متكلم مقافيا طيب هل يشترض أن تكون الفائدة متجددة بحيث لو تكلم الإنسان بكلام معلوم بالبداهة لم يكن كلاما لا ليس ليس ليس شرطاً لأنه ما له نفس شرطك وعلى هذا فإذا قال القائد السماء فوقنا والأرض تحتنا يصير كلام أملا من كلام كلام يكون كلاماً لأن استفادنا من نفس المفروض الأرض تحت أطنان وكذلك قول الساعد كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء هذا كلام من كلام لأنه فيه نحن ما نسترط أن يكون الفائدة متجدده غير معلومة يكون ما دام فيه فائدة فهو كلام إذن الكلام ما جمع شروطا اللفظ المركب المفيد بالوقت كما شروط أربعة. إذا تمت هذه الشعوب سُلّي كلاما في الصلاح من؟ في في عندنا واحد يقول بقى البعير بعير هذا الموكلة لأنه مركب ولا يُفي حيظه البعير؟ لكن لو قال البعيرة البعيرة هذا كلام، لأنه صحيح مو مركب، لكنه في قوة مو مركب حقيقة، لكنه مركب حكمي بمعنى البعيرة أي إحضار البعير مثلاً، وكان الناس في الأول لما كانوا يرقبون العدل، يمكن للمهم كبير يدرك إذا جاء راقبه البعير يقول الناس، هو البعير البعير هو مسلك يعني إحضار البعير نعم إيه يستنبيه. يقول احضر البعيد فهذا نقول انه كلام طيب هل كلام هل منه كلام هذه حرب مخطط النسل فيه منه كلام لانه ما استفدنا من ذلك شيئا وغير مركب غير مركب لا حقيقه ولا حكما إذا قلت ان الجمله الشارده عن صاحبها كلام الله ساريك كل ها؟ فيك ان الجمله الشارده عن صاحبها خمس كلمات لا صاحب فيها كلمتين ست كلمات كلام الله مفيد لا ما في الكلام عند عندم نحولين له في غير طيب إن الجمل الساري قد كلام الآن لأنه مفيد مفيد لو حلف أنك لو جمل طيب لو جاءنا رجل من امريكان في يقدروا العينه خطبه نبيله في سيرافي في ستريت كلام لله لا لانه ليس بالوضع يقول الشرط ان يكون مفيدا بالوضع انجل الوضع العربي بحيث يكون باللغة العربيه لكنه عندهم يسمى كلاما لانه مفيد لكن عندنا لا ليس بذلك كذلك لو جاءنا رجل من هذا المثل او مجنون وقاموا يتكلم كلام من افضل السلام نقول هذا ليس بكلام في الاصطلاح لانه وقع من غير قاصد له هذا اذا تفصلنا قوله بالوضع أي بالقصد. اي بالقصد فتبين ان الكلام الجناحيين ما جمع اوقاتا ارباحا ولكن يكون لفظا مركبا مفيدا بالواقع. طيب ما رايكم في الصحف التي تكتب صحيفه تجريت معه صفحه كلام لا هذا ليس بكلام لانه كتاب منه لفظ ويقول الكلام هو اللفظ طيب على هذا كتب العلماء كله كلامه لا كلام غير كلام. يعني هميه بلقب لأن الظاهر أن المؤلف إذا فتمه بيأتهمه بيأتهم أولا لا؟ يفتب الذين لعيه القلب يوني القلب و يفتب الله و يوني القلب و يتحبط اللسان طيب أعتهمنا الآن الكلام أقسام الكلام أقسام جاهنا من الفلاح حمنا الآن نحن السبائيين لا ممكن هو دقيق الاقسام لان صار كلام مؤلف زي ولا شيء طيب اقسامه ثلاثه اقسام الكلام ثلاثه وهي اسم وفعل وحرف لكن جاء لمعنى اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف هذا حسن الكلام. والدليل على هذا التقسيم وانحصار في هذه من الثلاثة هو الاستقرأ بمعنى أننا استقرانا كلام العرب وتاملناه ووجدنا أنه ما يخرج عن هذه الأقدام الثلاثه إما أثن ولا فعل ولا حار لو مثلا مثلا تلك الحصف اللواء العربية من أولها إلى آخرها تبت قسم رابعا ما وجد في مثل صح صح وحية هذه اسم اسم فعل ما تخرج عن من امام والفعاد لكنها اسم فعل فلم تخرج بلادك عن كونها اسما ما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحق المؤلف رحمه الله لانه كتاب مبترح ماذا ما الاسم بمعناه؟ الاسم بمعناه؟ ولا الفعل بمعناه ولا الحرف بمعناه لكنه عرف الاسم بعلامته لان تعريف الاسم بالعلامه اسهل للمبتدئ تعريف الاسم بالعلامه مثلا الصبي عندما تقول ما الانسان وشو الانسان الإنسان تقول له حيوان ناطق يعرفه لكن لا تقول اللي يلجا صوب وشمار يعرف بعلامته يعرف التجربة على نفسها فالممكن ما يتجربها المعاني معاني، قد ذات يستوعبها في كلهم لكن تعطيها العلامات تعطيها العلامات زيد وقول مؤلف حرف جاء لمعنى حرف ما ما تفقل جاء لمعنى لأن الحروف منها شيء ما له معنى ومنها شيء له معنى فمثلا مثلا الف القمر حرف لان الاسم هي كلمه قمر فقط قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا هم دول اذا قلت القمر ان هذه له معنى الى غيرها لا ما له معنى الى غيرها لا أثار استفهام ولا أثار التحقيق ولا أثار الشيء فهي إذن حرف لم يأتي لمعنى وقد نقول بل هي حرف جاء لمعنى وشهل المعنى؟ لا التاريخ خطل لقضي لكن جاءت لمدل العهد الذهني العهد الذكري للأهد الحضوري كلمة قد كلمة قد مكون مين؟ من القاف والدال القاف وحدها مئة حرف على حسب الاصلاح لأنها جاءت لمعنى والدال وحدها لست بحرف لأنها لم تأتي بمعنى لكن قد جميعا حرف لأنها جاءت بمعنى وهو ايش التحقيق هو التحقيق وصارت بذلك حرفا لأنها جاءت بمعنى نفروح إذن الحروف التي تتكوم منها الكلمة الحروف التي تتكون منها الكلمة ليست من الكلام من من يقصر من الكلام لأن حرف لم يأتي لمعنى زيد في زي ويا ودا هات كل, كلمة، كل حرف ما عدم ترى هذا؟ ما؟ الزي حرف في ولا لا؟ ليس حرف في الاصطلاح لأنه لا؟ ما جاء لنا اليا في زاي ليست حرقاً في الاصطلاح لأنها لم تأتي لمعنى الدال في زيت ليست حرقاً في الاصطلاح لأنها لم تأتي لمعنى اذا أل نعود اليها سنقول أنها حرق لأنها جاءت بمعنى طيب تقول سالم سالم هذه اسم فيها أربعة صفحة سين ا لان ميل اذا افرقت السين تكون حرف ولا لا ما جاءت لنعم اذا افرقت الهمز الالف تكون حرف ولا لا لانها لا لا ما جاءت لنعم اذا افرقت اللان تكون حرفًا لا لأنها جاءت بمعنى والمين سال بس حرفًا لأنها لم تأتي بمعنى لكن جد السين في غير في غير هذا التركيز مثل سأقول زايد السين الآن أخطأت حرف ليش لأنها جاءت بمعنى وهو التنفيذ والتنفيذ هات مثلا ال الهمزة او, أو الالف فتكون في بعض الاحيان همزة السفهان اذا كانت همزة السفهان صارت حرفا لانها جاءت منها اللان تكون حرفا في سلاح اذا جاءت حرف جر مثلا المال لزيته والمين تكون حرفاً للسلاح ولا، لا؟ ها؟ تكون متى إذا دلت على الجنة، إذا دلت على الجنة، فعلى كل حال يجب أن نعرف أن قوله حرف جاء لمعنى به إيش؟ الحرف <تصفيق> الذي لم يأتي لمعنى، فهو من دنيه الكلمة مثل السين في سالم واللام فيه ايضا والدار في زيد والحاء في محمد. وما اشتهى ذلك ألف يعرف بالخفض والتنوين ودخول على كلام وخروف الخفض الخفض وعظم المالك يقول بالجر والتنوين والندى وألب فقال المالك بالجر وهذا قال بالخفض هم معناه واحد ولا يختلف معناه واحد لكن البصريين يقولون الجر والكوفيين يقولون الخفض ولهذا اذا وجدت كتاب يعبر عن الجر بالخفض فعلم أنه مؤلفه من الكوفيين واذا وجد كتابا يقول بالجر بدل الخف فهو من البصريين ولا المعنى واحد يعرف بالخفض وهو الجر جر اخرين مثلا تقول كتاب علي علي رئيس أثبت لأنه مخفوف بالجرافة تقول مررت بال بالسيارة السيارة ابن مفهوم تغفل لأنه مخفوف على فلان معلم حتى نعبر الآن بالخط خلال في فينا نعبر برجر طيب هذا واحد التنويب ضمتان فتحتان تستتان زيد هل ضمتين زيدا فتحتين زيد كسرتين. فيقول يقول زيد طائم زيد هذه اسمه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه كلمة منوّنة فهي وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه وشدينه عظيم وشنو بالسحر؟ وعظيم اثنان سحر اسم فيها على نكهه وشن الخفض ودا مش بحماس يعرفوا لا فيها الخفض واتنين وبعدين نشوف بعد فيها على مكافحه السحر وعظيمه فيها على الخفض وقتني كذا تنني فهم فين كل كلمه فيها تنين فيها تين في تاركان ودخول الالف واللام دخول الالف واللام قال الله تعالى والسماء ذات البروج السماء يشوش ايش اللي بيحصل فيها علامتين بعد هذه أسنة. ولكن ودخول الالف واللام طيب سماء سيدنا السماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء سماء الخفض. البيت جسم والعلامة اللي فيه الخف ودخول الالف واللاف طيب تستطيع جميع شيء عبد الله بعث عبد الله كلمة فيها الخف يلا عسين كلمة فيها الارضي هنا هذه في العالمين العلف اللام والخفر نشوف العالمها الرابعة وحروف الخفر يعني ورعت ايضا بدخول حروف الخفر عليه. وهي من وإلى وعجل المعجل لأن كلك لنا مبدوعة بحرف من حروف الخفر فهي fism fism". Fism". حتى لو نحن مكفوضة لو فرغنا من, من إثنا المبينة فإنها تكون إثناً. لله الأمر من قبل ماذا تكون في قبله؟ ماذا علامتها من أثن؟ فيها تنين؟ فيها أل؟ فيها خضر؟ ماذا؟ من قبل غم. وش العلامة؟ دخول صروح الخط يقول منها يقول من عليها كذا طيب ولا ينفع للجبد منك الجب منك الكاف تقول فيها اسم هم هي غمية معذومة لكن هي اسم ولا فعل ولا حرف اسم ما نونك يا أخوان. ولا دخل عليها على من ولكن دخل عليها حرف من فتكون اسم. فتكون اسم من ستكون <تصفيق> ستكون من سيوفر من سيوفر من من سيوفر من سيوفر من سيوفر من سيوفر من سيوفر من سيوفر من سيوفر كم سيوفر الخص كان سنوين ثالث ان الفلان رابعا سلام الخص هو الله أحد الله أحد الله اسم ليش؟ على الله أحد لأجل سنين. أنا الأ... الأ... كانت... بتشرين بتشرين ان يعود الآكل اللي قلنا بسحر عظيم سحر جبنا إنه وفيها وفيهم علامة الأسماء بخول الخط، حرف الخط قلبه والتمويل في السحر والفط طيب وكانوا يسرون على الحنف العظيم الحنف على الحنث العظيم الحنث اسم. اسم لأنه دخل عليه الصلاة وحرف الجر وخفر الحنث ثلاثة العظيم اسم ومن دخل عليه الصلاة والخفر الحنث والمستجر مواجه <تصفيق> بالاستثار معناه لابد أن, ان يوجد لأنه واسم. أن فلا يكون تقديرا طيب. يقول الكلام كان أنت كم؟ أنت لكن كم الكلام؟ وهي؟ يسمي فعل وحرف بس حرف تذنبون ولا نقيدون شونا يا أخوان؟ جاءة لا بد أن يقول حرف جاء لمعنى عرف؟ ما هو الدليل على انحصاغ أبت... الكلام في هذا القطان؟ ها؟ بس ناس ما حيلها فيه وصول عبد الله على يعني ان النحويين تتبعوا كلام العرض وستقرؤون فلم يجدوا شيئا خارجا عن, عن هذه عن هذه الاقوام طيب ما هي على علمت نفسنا غانم على ما تلمت تمام السلام أنا دكتور ما له فرصة. نعم. نعم. نعم. سولا حسين. الرابط. لا في هذا. لا. أم؟ حروف الخف في الخف الخص. في طيب عمر يقول الجر بالجر والتنين وهنا يقول المؤلف الخفض هنا معناه واحد لكن اختلاف في الكوفيون يقولون الخفض والبكريين يقولون الجر فجاء حين عطنا اسم علامه اسميته الخفض المسيطاني غرفهم يوسف ايه على مطر ايه على مطر في فيها ألف. وهو في الله. أي فيها ثلاث علمات فيها. يا فرح فقط. ماذا؟ لها أدم الإله. لها ثلاث علمات. فيها علامتين فيه. ما في ما له خاص نعم إيه ما ما حد يسمع ما في كتاب زيد ابن عمري نعم ندرسة كتاب زيد بن عمر هي كتاب معنى فيها على فيه. الخفض وحلق الخفض زايد بن عمر زايد فيها حرامه واحدة وهي الخفض ايضا أيضا حرامه واحدة وهي الخفض أو مرارت بزايد بن عمر ممكن أيضا مرارت بزايد بن عمر زيت فيها علامتين الخفض الثلث الخفض وابني عام رين فيها علامه واحده وهي الخفض فقط نبي اسم فيه دخولات الله لا اسم زي بني ابني عام بس مقصود فقط نعم اسم فيه علامه واحدة وهي أبن عليه وسلم المسجدون كبيرون ايهم المسجدون صح يرفضون على هذا انتم طيب نريد ما اسم فيه علامه التنويم فقط ما ما ما ها؟ ما ها؟ هذا ما هذا إلا بشر. إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلك هم صح ولا لا؟ صح تجدين ايضا حروف الخط من إثمان ما اعرف اسم بدخول حروف الخفض حرف الخاء ايش؟ ده ده اسم ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده بعير يمكنك ان تكون بعير ان تكون افضل تقول تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان دار اسم وله هذا نقول فيها ميه. الدار افضل ايه تكون لا ما والله قال ما له حروف الخص ايضا من علامات الاسم ان نذكره حرف الخص مثلا كلمه منك وإليك الكاف الان هي اسم لله لا في عليها التنوين فيها تنوين لا ما فيها تنين الحمد لله نسلط عليها الخص ما فيها خفر لأن الكاف مفتوحة منك إليك نصلت عليها الألف اللام ما فيها نصلت عليها روف الخفر فيها منك إليك الكاف هنا اسم وسببنا عن اسم لأنها قادرة على روف الخفر والكاف أيضا في إليك اسم لأنها قبلت روف الخفر روف الخفر يقول مالك وهي من وإلى من للابتداء وإلى للانتهاء تقول صرت من المسكة إلى المدينة صرت من المسكة إلى المدينة من جذب معناه يعني ابتداء سفر من؟ من المسكة وانتراعه في المدينة فمن إذن إلى البدا وإلى الانتحن. من وإلى وترى له معاني أخر لكن ما إحنا المعاني له نجيب المعاني الأولية الآن من وإلى وعم وعلى عم وعلى عن معناه المجاورة معناه في السيد. التجاوز الشيء وعلى للسعلة. على من على من تقول مثلا رميت السهم عن القوس عن هذه المجاوزة لأن السهم يتجاوز القوس إلى الرميه فهذه المجاوزة وعلى معنى السعلة تقول الرجل على الصدق على الصدق يعني عالين عليه لتستوي على ظهوره لتستوي على ظهوره فما نحن بتارك آلهتنا عن قولك عن وش معناها؟ عن مجاوضة وعلى للفعل في في للذرسية في كل الظرسية تقول مثلاً الماء في الإناء الماء في الإناء الماء في الإناء الإناء ضرح وتقول مثلا القلوب في الصدور الصدور ضرح الصدور ضرح في, في نظافية وربة بالتقليل بالتقليل تقول مثلا رب رجل صالح لقيته رب رجل صالح لقيه رب علم في النحو ادركته هذا للتقني فرب للتقني رب حامل فهم لقيته وكذلك ايضا البا البا حجم ومعناها لها معاني كثيرة منها الاستعانة منها الاستعانة مثل كتبت بالقلم كل باع دا داخل على أدوات أدوات عمل فهي الاستعانة كتبت بالقلم حربت بالمشراء ضربت بالعصا وما في ذلك فإنها معناها الاستعانة وتأتي بأسباب المعان أخرى لكننا ندخلها الآن الكاف في التشبيك معروفه هكذا الكاف في التشبيك تكون مثلا هذا هذا الشيء في هذا الشيء مثلا علي كلبري علي كلبري الكاف في التشبيك وكذا التشبيك ما مات شيء. ما نذكر إلا ما من واحد فقط. كذلك أيضا اللام. اللام للتمليك. اللام للتمليك. تقول المال لزيد. أي من كل زيد. أي من كل زيد. قال الله تعالى ولكم نفق ما ترك أزواجكم. أي من كلكم. كل واللام وحروف القسم يعني ان حروف القسم من حروف الخط او ان الاسم يعرف بحروف القسم يعني حروف القسم يحتمل ان تكون معطوفه على قوله وهي مين ويحتمل ان تكون معطوفه على قوله يعرف بالخف يعني ويعرف ايضا بحروف القسم فكل كلمه دخل عليها حروف القسم فانها تكون اسما وهي الحروف القسم الواو والباء والتاء ثلاثة الواو مش مثالة. والله لا أقوم منه هذا الواو قال الله تعالى قل بلى وربي وتبعث الله والباء مثل يحلفون بالله إنه لم واتى واتى الله لاكيد ان اصنامكم هذا حرف قسم الواو والباء والتاء فكل كلمه دخل عليها حرف من حرف القتل فانها اسم مثل ما طيب وحرف القسم ما هي الواو والباء والتاء ثم قال المؤلف انتهى من كلام انو كرم الاسم فقال والفعل يعرف في قد والسين وسوف وكاء التانيث الساخنه اربع علامات الفعل يرى في قد وسفين وسوف وكاء التانيث الساخنه انتبه يا حسين الفعل هو اربع علامات قد وهي تدخل على الماضي والمضارف تقول قد قام زيد وتقول قد يقوم زيد قال الله تعالى قد أفلح من ذكاء أفلحها بفعل ليس لأنه دخل عليها قد وقال تعالى قد يعلم الله المعونين قد يعلم الله المعونين موسى السيل أيضا من علامات السيل كل كلمة تدخل عليها السيل ما هو كل كلمة فيها سيل فيه. كل كلمة تدخل عليها السيل فهي فعل تقول مثلا يقوم الرجل يقوم مشي. فعل الدليل انك تقول سيقوم الرجل يذكر يذكر يذكر وما يذكر يذكر فعل لأنها تقبل السبيل قال الله تعالى سيذكر من يخشى. نعم. يقول فعل وش اليه يقول السين عليها سيقول السفهاء من الناس فيقول ثلاثه اضعاف كلمه سوف ايضا من علامات الفعل دخول سوف عليه كل كلمه فيها سوف فيه فعل قال الله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اظل سبيلا سوف يعلمون، وقال تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، فكل كلمة تفعلها سوف فهي تعلمون. لا تفعلها، لأن ما هي من الكلمات تدخل عليها. بقينا العلامات الرابعة، ثانٍ الثالث. احترز المعلم من ثانٍ غير الثالث. فسائل سنيد نوعة ساكنة وغير ساكنة غير الساكنة تدخل على الشيء على الشن مثل شجرة تخرج من طول السنة شجرة في, نعم. في ليلة مباركة في مباركة الم. فإذا المتحرك من الأعلام على اللي علامة على الشيء أنهم قال علم على الشيء ما هو الساكنة مثاله قالت وقالت المرأة العزيزة قالت احداهما